لكن إخوة العباد والاسلام في مثل هذه اللقاءات دائما دفتور العرض والسماء ومعجزة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وبناء على رغبة حضراتكم وأهالي الغار الذين قالوا بأننا نريد أن نستمع مرة أخرى إلى كثير من سفراء القرآن الكريم حسن الصوت دقة الأداء وروعة التلاوة قارئ متميز في تلاوته فضيلة القرشيش طاه النعماني الذي سيتلو على أسماع حضراتكم هذه الآيات البينات فدع الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين وأن يكرمني وحضراتكم بقرامة القرآن الكريم وإن شاء الله بعد ذلك سيكون اللقاء متجدد مع فضيلة القارئ شيخ رجب قنطاوي لأننا دائما نأخذ بالأبعد فلا أبعد حتى ان اهالي الشرقية وقرائها هم دائما يستقبلون هؤلاء الضيوف عليهم في هذا اللقاء القرآني كلاوة قرآنية صيبة مباركة وفضيلة القرى شيخ صاه النعماني فليتفضل.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 بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> لله ما في الزماوات وال... لو أن مات في الأرض من شجرة أقلم والبحر in the أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ ألم تر أن الله يُنِجُ الليل في النهار يُنِجُ النهار في الليل وسط رش الشمس والقمر كلٌ يجري وأن الله بما تعمل <تصفيق> لله ما في السماوات والأرض إن الله ولو أن ما في الأرض من شجرة أصلاح والبقر mhm <laughs> mhm <laughs> ولو انما یانی ماتور What up? يا صح كده يا مولانا ما خلقكم ولا Peace. <laughs> yeah لم تر أن إن في ذلك لآيات لا لكل صباح What, What is that? that? وَإِذَا وشي مقدّس وما يجحد في إلا كل فتارك فَأَنْتَ یا <laughs> <Yeah. laughs> Yeah, yeah. فلا تغر الحياة الدنيا. فلا تغر <سسسس> يات دنيا ولا لا بالله <سسس> يا خورت بخورت یا ایوز الناس Yeah! Why well وما تدري نفس ماذا تكتسب غدا وما تدري نفس <Sess> ♫ In <Sess> the <Sess> Thee, Inm lâu وما تدري نحن ب أي أرض من خف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 in أَمْ يُطَاعُونَ زَارَا وَنَظَرُوا إِلَى الْعَذَابِ إن يَخَافُونَ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وما تجري نفس ماذا تكسب غدا وما تجري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير لك أستدير ومن يجير سواك فرحا ضعيفا يحكمي بحماك يا رب قد اذنبت فاغفر زلتي انت المجيب لكل من سبحت الارواح في سماء الكرآن الكريم وعش وتعايشهم مع الفيضات الالهية والتجليات الربانية والنفحات الكرآنية ودقة الاداء وروعة التلاوة والسفير من سفراء القرآن الكريم وقاري لزعوة تلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي القارئ والمصين بالقاهرة فضيلة القارئ شيخ صاه النعماني في هذه الأساس